أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربي الوسيلة أيوم اقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذرا